فإذا انتقل من فترة من فترة عقيدة للسجدات إلى عقيدة للسجدات لازم أنه يعزب عن بلّك قلنا فترة قال يغطسنا فترة وقال عن الذين يغطسكون بمثل هذه الفترة لازم تكون الجاهة من فترة لذلك فترة وللحق قدر هذا الاشتراك الاشتراك لابد لكن قدرة الحق لا يمكن أبداً أن تكون من جنس قدرة الحق نمو أن القدرة في الحق ذاتية والقدرة في الحق ليس الغازية قدرة في الحق نازلة والقدرة في الحق غير نازلة أهم حاجة دوسة الخلاصة أن القدرة في الخط والقدرة في الخط تختلف بشيء ذا العرض ما هو هذا القدر يقول أنك إنسان ضعيف ما عندك قدرة وإنسان عند قدرة قوة الإنسان الضعيف تعرض لشيء يحمله فلم لحظ فستعانى بأكبر من ما كل شعور أكبر منه هو الأكبر يحمله فالقجر والقوين من جنس البشر لم يستطع أن يعذي قوته للضعيف وإنما عدى أثر قوته بأن فعلها حملها الآن الضعيف لا يحضر أن يحمل فالقلون جاء فقمنا والضعيف لم يحمل إذن فالقليل القادر من البسر كل ما في استطاعته أن يمكن أثر قوته إلى بعض وما كن الحق سرطانه وتعالى حين يبعث خلقه في شيء يستطيع أن يعدي لهم من قواته لا تقدر على هذه لا أنا أردت أن تقدر مجرد إرادت أن تقدر تقدر أنت وتقل الله. إذن وجود مسألة هذه من عقليات السير فرق بين نقل أثر الحجرة والقوة وبين أن تكون لدعيف كون قويا فيكون قويا وقبل ذلك لا يأمل وبعده يحبط تلك هي العبدة بأنها لا تعدل أثر القوة وإن لا من القوة حين يريد لك بكون تقول قوي تقول والمعبزان في كل جهن في هذا النوع عصر قالت إيها يا في خدر الأحايا أبدا إبن البحر من العصار يعني مصرح مش, مش في خدر الأحايا إنما عدى لليسا لذلك مسألة دقيقة أي متحقق في الإيمان إلى ما تقال إن لمدركون الكلا كلا ما بقانون القدرة وما بقانون يطافته قال كلا وجاء بالحيثية إن معي ربي سيهدي آه إذن بقانون مصدر أم لمدام كهي فستة إضردت على طوال فار أراد الله للبقر أن يخرج عن قانون السيولة وفرج البقر عن قانون السيولة هذه المسألة وادحة في قصة سيّدنا حينما قال ما قطاه عنه القرآن ربي أمني كيف من الموت؟ قال أولا لم قال بلا يعني آمنت اشدل معناها هكذا؟ طيب كيف تسمي بلا يعني آمنت ثم يأتي بعد جريسة وناسم ليطمئن قلبي هل الإيمان غير يطمئ إيمان القلبي إلى الله؟ وإذا كانت مئنان قلبه ميزور فكيف يقول بلع يجب أن نتندها إلى السؤال لم يكن السؤال أتحي يا رب الموت أجل ولكن السؤال كار كالت تحيي الموتى فتأم قدرة الحق على احياء الموت أمر مسلم إيماني وهذا هو المطلوب التكليفي أعمنت تكليفياً أيوانا أعمنت لأنك لتكليف برض إنما السؤال ما أتحدث بمسألة خيثة وحين تكون خيثة بلانت هذا البيت لا يعني أن بناء البيت فيه شفر وإنما تريد الخيثين إذن فاكم إمام القلب في بلع وارد على خيث وقومه يسمعن قلبي وارد على شيء آخر فالإمام هناك للعقيدة التي تؤمن بأن الله يعلم ولكن السؤال بخيثة لو فينا ياتي السؤال الثالث هيبقى العلاقه له بوجود الحدث او عدمه بماهول وجود الحدث انظروا الى حق في القلم هو تعالى كل من النبي ياتي بترافق تبدا اربعه من الفصل فترجم الي انهن في الصفحه كويس تحقق منهم فانت اللي جبت السر ما فيش لا صح ولا غلط وبعده فصار ايده كن التقييد قطع الكتير وبعدين ده على كل جبل من همه ذهب وبعد ذلك فيصل هنا بقى مؤيد الحطه ثم أنا امل ان ترتد لها الحياه تتجدد حياه لا ثم دعوهنا انت ادعي انت انت انا عايز مش ان انا احييه انا عايز انهم ان انا على ايده تخلاش عليه أي ايوه كل طبعا ثم تاتي العقيده لتؤثث اسعار الحق هنا وقال لاننا عندنا تقص الزاد لاكتشاف هذه الاسعار ساعه الحق فعلا انه ان في قوانين وقوانين وفي التنفيذ انت تعلم انه يقول فعوض فلا سلامه قانون ما تستعد للشيء لان الحدث يجب ان يقارن بثاقهفه الحدث فلا تاتي بفاعل حدث لتنطق الحدث من فعل الاخر فذهب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعمل فيه وجاء على الاربعين جاء عمل فيه من كما كان كانوا هناك هناك من معاصر من كان في النوم تسين سمع وكان في النوم سبعين سمع ويمكن ثمانيون ويمكن ثمانيون اللي سنو تسين ده اللي سنو سبعين اللي سنو ثمانيون أدرس حادثة سمسي وقعت ثم جاء القرآن فقط صح لو أما الحادثة تشتف القرآن على غير ما وآهل معاشرين لكان التسجيل طبعا اقولوا اهل تحدثت عن حادثة تباريك نشاهدها هل هدف اللي في السير وبعد تلك حجارة ويجعلت المساعدة معكوة المسألة يبقى تشديدها واضح وكانت تكتوهم معونة الاتفال ومعونة العملية دي. وإياكم ان تتبعوا بالمدينة يريدون أن يشهدون الفائل على الله يقول لك تأسلها متروز بأسل استردب حجارة فيها المتروز طب استردب حجارة على أين هي عمل حجارة فيها على أنه لا يحمل في رجلين إلا حجارة ميكروبية اتفاق يعني تقولي بكثرة على أنه يعني تيكي على هذا بل جيس متحاجة إنه ما إيه ثم تقولي الجود متربة المتربة إزاي يعني ناس مختصين هو اللي ينجل عليه واللي يهليك ثم أخي المتربة له خضانة مجد خضانة وبعد ذلك يخطيقوا بالجيس يمين جمسي فيبقى حصل على كل شيء من الغلب مكانتي اوحطت الميكروف دي مريته على الله في اعرفوا هنا يعني ما ادريها احد غير اللي اسم الجاء على غيرنا عرفون اي انها لكم تذبر ولذلك يقول حتى في قوله تعالى الم ترى كيف فعل ربك ما دم فعل ردك المساله نفسها بالجد ما طب ما قلونا بس المسلوب ده في حاجة فيها متروب ولا موعدة يعني القنابل المسلوبية ما يكفي الأرض بس اللي يرضى يعملها إذن ما دام الحق خالق الصع على ربك إياه إنك إنت في قوانين صعر ربك لأصعر ولذلك تجد هنا ملحظ أسلوب في منسع القوة الرسول قولي بعمل سير سبعا ما شاهدهاش المسلوب ده يعني المسلوب لكن له خاصة وفاتبه وقال ألم ترى يقول العلماء تجعل الله عنه يقولك ألم ترى دين عنها ألم تعلم صحيح يقوله يقوله مدام ألم تعلم تتكفئ تعلم دينك ألم ترى دين نعم المعنى المعنى أن إخبار الله لك لتعلم لا كأن تجعلها دين المشاهدة في الرؤية فإذا قال لك الله عن أمر لم تكتبه ألم ترى معنى ذلك أنك يجب أن تقتربه وتقتربه أنك وإلا كانت قواتك أيسك عندك من ربك أولم يكتب ربك أنه على سلساء شيء فحين يقول ألم تعمل إذن مرتبت العلم يجيب إلى مؤمن إذن يجب ألم ترى فأن ما أخبر به الخط لما نضى زمن يبقى أمر مفقد لأن ما النبي يحذف الإنسان يحذف عنه أشياء أنك الإنسان محجوب عن حاضره يحذف المكان لا نعرف ماذا يحذف الآن فيه عند الصعب لا نعرف ما يحذف فيه بل أن حاضر المكان ما نعم ويحجب عن الماضي يحذف الزمان الماضي ويحجب عن المستقبل يحذف الزمان المستقبل فإذا كان الذي يتكلم لا حواجز عنده من مكانك ولا من زمانه يبقى إذا أكبرت عماد فهو يسير وإذا أكبرت عن آف يبقى كأنك تسهده ولجانك كأنك تسهده كما جاء هنا وقال ألم ترى يأتي في آيات الأخرى ليعكس لهذا له المعنى يبقى أمن الله كما يفهم من أتى عند علماء اللغة وعلماء النعر اتى ومعنى اتى ان فعلا حدث وقع قبل التفلم وبعد ذلك يأتي بعدها ليلفتك اتى امن الله فلا تستعجلون وغلل جسام اتى لكيس استعجلون انما ان استعجل ما لم يأتي فكأني اتى دينك معناها وان انتعاء عندك ولكن معناها ما دام الخط قد قال هو آكل لأنه لا هيئة أبدا يقول دين ما يقول الخط أنه آكل في أن لا يأكل فإذن الامر إذن أمره المتطلقة إذن سيصرت المكان سيصرت الزمان علينا سيصرت على المخلوق ولكن نعم الله فلا تتحكم فيه ومن ذلك يجبني بالقرآن مسألة الطبيعة دكوية على سين الزمان يمكن الزمان ومفع هذا الفعل يتطلب منك ساعة معنى تطلب الفعل لساعة أولا الطاقة ستشير مع الزمن في ذكيقة ثانية يتشير فجمع الزمن وجمع الطاقة يطلع العمل معنى ذلك أن الطاقة لا تستطيع أن تجاوين العمل كله في جزئية من جزئية الجمع وما جمع الطاقة على هذه يبقى الزمن من ساعة إلا أن الزمن الذي يساوي الثاقة ويزاوث العمل تكديرات دقيقة ليست بالدقيقة ولا بالثانية فكل سين أقل من الثانية أمام شيء من أسلام الطاقة ومن الفاقة من الممكن البسيط أن تستطيع أن تعرف فيه في وقت الزمن للفاقة ولا الفاقة تستطيع أن تعطي جميعا ابني يولد يا ابن ساعة وكل يوم ترى وكل ساعه ترى فلاسفه ليس له نمو اليوم عن امس فاذا جبت امره صح ولا فين قلت ان كذب فيoverline لم يجدد لئل ان النمو بالذم وما ان تكشف لك السياق يفسد الزمن لا يفسد النمو على شان شعبي لكل زمن مر من وقت وان هو ينمو في كل لحظه كل واحد على 1000 من اللحظه لازم ننمو ليه لان على 1000 من اللحظه لو جيت نمو متكامل لكن لما جيت فارس لاحظت تدمع الزمن في تدمع النمو عرفت المثل انما ما تستطيع ان تتطور يوم انحط في عن الزمن وخاصه بالزمن الارتقائي عرفنا المثل انما اذا كنت كل ما تستطيع ان تتطور ما الذي يتكلم عن الزمن هو الزمن المتناقض، الصغير والحفير يقول لك في الشئ الذي ينضع بالزمن، ما يكون فيه، يقول لك وقفر عليك إلا بالأمر المعنوي النفسي بأن الزمن الذي يكون من الصرور النفس تغسل عن تتبرد إيادك، والزمن الذي يكون فيه من الغن النفس ما تغسلش عن تتبرد إيادك فيخيل لكم من هنا قفر، سوف الحقيقة مش قفر أنما غفلة النفس عن تتبع ديئات الزمن هو الذي دعلكه قصيرا وتتبع النفس لديئات الزمن كما إذا كنت تتفعل حبيلا كل ساعة خصة الساعة يبديئئة مربعة إنها هات لماذا؟ لأنك التفضل إلى ديئيات الجمن مدام انتفضت إلى ديئيات الزمن خلاص بمساعة ولكن الزمن هو هو فبعد ذلك يقتل خطة الله تعالى فيبرد جمه هذه المسطلة إذراجا يدل على أن الفقص الخانه هو أسعاد من تقانين تربطه ولا تسكمه لأنه ولا خلق الخانه إنه سنوات اللي كنت تتكفل مسائلنا إيجب يعني قد يؤلت أجل مر على قرية وهي صوية على عرض كفر يعني على قرية وهي صوية قال أما يحب هذه الله بعد الاسرح فأناته الله لأتعانم ثم بعد قال صن يدي قال لبست يوم الأوضاع بيان لا شك أنه مجيغ موافق من رسالة لو أنه لا أتيش تغير عن أنس لو كان شاع رئيسي في المساب لا أعطى زمن واستخطأ لسيب فيه لو كان تغير ما تتغير إذن تقوله لبست يوم الأوضاع بيان من فقم عنه دي كتب أهل السهل. كان لديك وقالوا نبيتنا يوما أو بعض يا عزي لأنهم كانوا نأمين خمسين وبعض وقد لهم سعور قليلة كانوا نأخذوا لنا ستوني جمال هذه الشرق إنما قلنهم يوم أو بعض اليوم يدل على إنها يعتم ما تغيير ما دمهم يعتم ما تغيير كأضي الكلام كأي يقول ليه كان لديك قال لبيت يا هدل الأزاب يا قال لا بل نبيت تمئة عالي والخصف هو الذي طانها فضل والرجل قال من واقعها يأكله ومن واقع الجسمه ومن واقع عمره وعطاء كله ايه في دي مستلعي ذلك؟ اي بعضي عطلة الحصة لا يحتاج له ذليل ولكنه ذليل له ليعطيمه سكل في, في العطلة قالوا انت لابدت مؤتعان لا تم معنى ذلك المسألة ولابدت لابدت يبقى سكل مستد ايه من المسألة عايزة التمثلين شاهد على مئة عام وشاهد على يوم او بعض كيف يأتي الشاهد والحق يحكيها والحق ايها حقا يتكلمها وكلام حق ومع ذلك يبقى من يوضا يوم او بعض اليوم ما تكتريك انها غسلة يعني يخيم اليه انها يوم او بعض اليوم ما يخيم اليه ما تغيره اوضاعه وعجلياته وما حصل في هذا فيأتي الحق بالأدلاء الأدلة التي تثبت فتح مئة عام دليل يثبت فتح مئة عام ودليل يثبت فتح لو من الأوضاع كان هذا من معه ثمار ومعه تعم عجل الشقر وأول الشقر تأمّ فلّ فلّ يثبت فتح عام خذر إلى حمارك نظر إلى الحمار ووجد من الخمار الحمار ليس يخرج إلى هذه الحلم يختفت إلى عدوياته ودأ ما تفقدر خار الشرحينين وليلة ان هذه المده بقى يعني طويله الى ان يصير فراق الى العدله فمساله 100 عام من غير دليل قد تذكر انه يزيد في هذا الوقت ولهذا اليوم ان ان ان فيران فترى لم يتكلم لم يتغير رائحه لم على ان ما مرس عليه واو الله اذا هذا بس في الذنب وذالك تقدم في الزمن الزمن لم تسمح ان يكون مكتبك في امني قال لك لكنه هو الخابط الفاصل اوعك في قوانينك لكن في ابي ان مع استقيرا من العقائب الا ان هذين ان الوقت قد طال بنا وان السلام عليكم